அசிபு அல்ல தூர்து அமு தும்சு அமு அக்வசி والله بصير لاَ كَانَ تِكَامَ اللهِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا هُوَ مَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وقال المنجيع يا بدي إنه من منو من شرك بالله فقد ضل وما هو عليه الجنته وما who my ne u